وشر الامور محدثاتها وكل محدثة البدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله من النار كنا اخوان الكرام في سياق قوله سبحانه كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين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 الغني والفقير كل نفس النفس إلا ستحبس إن ربك لبالمرصاد كل واحد يمر عليه كل نفس تاتي حاملة أوزارها يوم القيامة يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يدلونهم بغيرهم عندما يصل عندما يصل الى ساحه محكمه الله حيث حاكمها هو الله قاضيها هو الله وجنودها هم الملائكه والسجن هو النار صلى الله عليه وسلم ولا رشوه ولا محسوبيه ولا محاماه ولا اي شيء كل نفس بما كسبت رهينه محبوسه بسبب كسبها وعملها ما الذي يحمل الاعمال تأتي باكوام من الزنا من الربا من القمار من اللواط من العاده السريه من الكبر والغطرسه من الرياء من الغيبه والنميمه من الحقد والحسد من الظلم والبغي والتسلط الى اخره الى اخره احمال وياس الناس يوم القيامه حفاسا عراسا غرلا ما في لا ولا تقياء ولا كرسوسيوم كما بدنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فعين لا يفكك من عقالك ولا يطلقك من وثاقك الا ايمانك وعملك الصالح كل نفس بما كسبت رهيها محبوسة بكسبها بعملها الله عز وجل إلا أصحاب اليمين اللي موشي مربوط وما يتسجنش وما يتكبلش وما يتسلسلش ولا تلقى الاغلال في عناقه في عنقه من؟ أصحاب اليمين اللي اخذوا الشهادات بايمانهم اخذ ماجستير في الايمان والعمل الصالح اخذ دكتوره في الدعوه الى الله والجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمه الله بطل فاما من وسى كتابه بيمينه شهاده خذ شهاده نجاح يا ترى النار اخذ, اخذ ماجستير الله بالدكتوره الحفله الكبرى يستدعي الاصدقاء ويستدعي الكبراء وما شاء الله. ويذبح الخرفان وربما يذبح العجلان. عجول. فرحا بيش? في نجاحه. النجاح الاكبر هو في ساحة محكمه في الله. يوم تاخذ كتابك بيمينك. فيقول ها امقرأ كتابية. إني إذا اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ويا ويلة ما يا ويلة لمن أخذ كتابه بشماله فيعض على يده من شدة الأسى والحز والأسر يا ليتني لابوس كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية اهلك عني سلطانيه كل الحجج كل الاموال كل ال ال ال في الدنيا ذهب عني ولم يبق عندي شيء صلى الله العافيه الا اصحاب اليمين الذين اخذوا كتبهم بايمانهم اصحاب اليوم والبركة والخير. اصحاب اليمين. هدهم اين? يحبسون? يكبلون? يربطون? يسجنون? يعذبون? يحبسون? لا. يفك سراحه. خلاص. سير. سير على بركه الله. لان هذا ما, ما معه ايه بضاعة محظورة. خلاص. جعل ديوانة خلاص ايش خلاص? اكبر. عندي ما يرضي. ما عندي شيء محظور عندي قنابل? عندي متفجرات? عندي كذا ما عندي شيء. لكن هذا اللي عنده قنابل الزنا وقنابل للربا ومتفجرات الغنى ومتفجرات الايش? الويلات والمنكرات والمصائب والطماس هذا محظور خلاص دورا. اما الاعدام واما السجن الابدي. خلاص. الا اصحاب اليمين. اين هم يا رب؟ قال في جنات. بوجنة واحدة. جنات. مكرمون مشرفون. مأكولات مشروبات منكوحات ملبوسات مسكونات خلاص. في جنات. وثم يكرمون ويعززون وينزلون منزلة المستعلي ويتراءى امامهم اهل النار الذين كانوا يعذبونهم في الدنيا ويتطهضونهم وكانوا يحجرون عليهم عبادة الله وطاعة الله ويضيقون عليهم دعوة الاسلامية يتراءونهم في جهنم فيقدمون لهم الاسئله تقديم المستعلي على من على الذليل المهين الحقير الكبراء والعظماء الذين كانوا يهينونهم وكانوا يشجنونهم وكانوا يضربونهم وكانوا يلاحقونهم ويضيقون عليهم صاروا الان امامهم مثل الذبابه حقيرون ذليلون ولذلك يسالونهم ما سلككم في سقر انتم في جهنم جي. ما سبب دخولكم جهنم فيجيبونهم اجابه ايش الذليل الضعيف المهين الحقير معترفين بجرائمهم معترفين بانحرافاتهم معترفين بمنكراتهم قائلين لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين ما قالوا لم نكن من المؤمنين ليش لان الصلاة هي اعظم مظهر للمظهر للمظاهر الإيمانية أعظم ما يبرهن على إيمانك أيها المؤمن أشو هو سعمير بيت الله ارتباطك بالله فتحك الخط بينك وبين الله خمس مراس في اليوم الفرائض بلا النوافع هذا أعظم مظهر من مظاهر الإيمان فالذي يقول أنا مؤمن ولا يصلي هذا ليه ليه بيه ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة اذا من لا يصلي لا عهد له لا, لا ايمان له خلاص قد سمى الله الصلاة ايمانا في القرآن وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم فلذا عبر عن الايمان هنا بالصلاة لان المصلي له صلة روحية بينه وبين الله ومن لا صلة روحية بينه وبين مولاه خلاص مع قطع النظر عن كونها تسرك الصلاة هو كفر أو غليسة في كفر كفر يعني مخلد لي في النار أو غير مخلد هذا أمر خارج هذا بحث مرة ايه اي نعم قالوا لم نكن من المصلين ولكن تتعبر هنا بالصلاة قلنا لأن الذي يدل على أن هذا المقصود الإيمان الحقيقي هو ما بعده ان شاء الله قالوا لم نكن من المصلين لان الذي يصلي وله صلة بالله عز وجل روحيه قلنا هذا لا سلطه للشيطان عليه لا يمكن ابدا ان يسيه من قبل الشهوه ولا من قبل الشبهه قال الباب مغلق ليش لان صلته بالله طردت الشيطان ما يستطيع الاقتراب وهذه كما قلنا مرات ومرات هذه الصلاه التي قال الله فيها ان الصلاه ايش سنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة التي لصاحبها صله بينه وبين مولاه صله وثيقة ما تنقطع ابدا حتى يلقى مولاه قالوا لم نكن من المصلين هذه واحدة الثاني قالوا ولم نكن نطعم المسكين كانت صلتنا بالله منقطعة وصلا بعباد الله ممفصمة. ما لنا عبادة بدنية ولا عبادة مالية. لم نكن نطعم المسكين يعني ما كنا نخرج زكاة أموالنا. فالعبادة البدنية وللعبادة المالية كلاهما رفضناها ورمينا بها وراءنا ظهريا. ما كان لنا صله صله لا بالله ولا بعباد الله ولم نكن نطعم المسكين ومن هنا نرى اخواني كما قلنا مرار ومرار ان الاسلام العظيم اعتنى بالضعيف منذ فجر الاسلام المسكين والفقير واليتيم راعاه منذ اللحظه الاولى كان مواكبا لشهاده الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله لماذا وهذه الايه مكهيه وهي تامر بالزكاه نعم تامر بالزكاة. لكن ما كانت محدده في المقدار ولا لمن تعطى وفي من سخرج الذي من تعطى موجود لكن في الاموال التي تخرج منها ما فيه وكم يخرج من كل نوع من ذهب والفضه ولا من البقر والاغنام ولا من الزروع والثمار لا الامر متروك الى اصحابها ليش هذا, هذا الاسناء لانهم كانوا يدخلوا في, كان يدخلوا في الاسلام عبيد عبيد لا من يطعمهم ولا من يؤويهم ولا من يكسوهم كانوا يدخلوا فقراء ومساكين ومحاويش يدخلوا الاسلام يدخلون الاسلام من يقوم بهؤلاء من يرعى هؤلاء? من يمون هؤلاء? من يقوم باواد هؤلاء? من? فلذلك الاسلام العظيم منذ فجر الاسلام. يقول ما? يقول سبحانه فلق سحم العقبة. وما ادراك ما العقبة? فاكتراكبة. او اطعام في يوم ذي مسغبه يسيما ذا مقربة. او مسكينا ذا مسربة. ثم كان قبل هذا وبعد هذا من الذين امنوا. الزكاة. الزكاة يخبر الحق سبحانه وتعالى مرات ومرات في الايه القرآنية. يخبر انها تطهر وتزكي. مطهره ومزكية تطهر النفوس وتطهر الاموال وتطهر المجتمع وتنمي النفوس والاموال والمجتمع تطهرهم وتزكيهم تطهر النفوس من الشح والبخل وحب المال وعبادة المال والتكالم عن المال كما هو حال المجتمع الآن الزكاه تسالو امر ربنا فيها يطهر نفوسا من هذا الخبل يطهر النفوس من هذا القذر وتطهر المال كذلك المال لا تصيبه اي اذى اذا زكي اخرجت زكاته المال ان شاء الله طاهر ما يصاب باذى الله يحفظه لان الله قال طاهر وتطهر المجتمع تلك الاحقاد والضغائن والحسد والحقد يعني الطبقه المجتمع الذي فيه الطبقيه لا بد ان الطبقه الثانيه ها المتدنيه ايش تعمل تحقد على الطبقه التي فقها الفقراء يحقدون على الاغنياء ويقوم الصراعات فالثورات الثورات البلشفيه انسوا سببها قام الفقراء الجائعون قاموا ضد ايش البرجوازيين شو هو سبع عدم اعطاء حق الفقير والمسكين ويجتمع الاسلامي لا ما فيه طيب هذه طهارة ثم تنمية طهارة وتنمية تطهرهم وتزكيهم تزكي نفوسنا اذا اخرجنا الزكاة زكت نفوسنا يبقى تعالي على المال تعالي بالمال لا تعالي على المال تصبح النفوس ستطلع ايش الى ما عند الله. تترقى خصة رضا الله والجنة. خصة ايش تكون في جوار الله. تنال فضل الله. تنال السكنة في جوار الله. هذا تنمية ولا لا? هذا ايش تعالي على المال ولا لا? اه تنمية. ثم تخلقت النفس بالكرم والسخاء والبذل والعطاء. وصار ايه ما شاء الله. ثم المال ايضا يتنمى. ويرزق الله فيه البركة كم من واحد في الدخل يقول سبحان الله يعني ما شاء الله عنده مليون ثلاثين مليون يدخلها في الشهر ولكنه ما يطعم فقيرا ولا مسكينا ولا يتيما ما يكفيه ابدا يسلط عليه امراض يبذل الكثير كل شهر وكل سنة يبذل الكثير في سبيل علاجه خذ يسلط الارضرائب سنهم وتاكل كل الاموال يسلط عليه صرقة وكذيش لانه ما فيه بركة لكن واحد عنده دخل محدود وعنده كل شيء والحمد لله مسرور وعنده ليش؟ لانه في بركه يؤدي الزكاه يطعم الفقير يطعم المسكين يطعم المحاوج حق ما شاء الله هذه تنميه ولا لا؟ هذه تنميه وكذلك تنميه المجتمع يصير المجتمع كله متحاب متراص يحب بعضه بعض ويواسي بعضه بعض ويعطفوا بعض على بعض ما شاء الله <تصفيق> اذا اخواني قالوا لم نكن نطعم المسكين ما كنا يؤدي قرشا للضعيف ولذلك يقول من معالم المجتمع الجاهلي اهانه الضعيف اذا وجدت الفقراء والمساكين والمحاويج واليتامى مهانين متطهضين جائعين ها المجتمع الجاهلي يعضهم بانيابهم ويحرقهم بناره فهذا خلاص هذا مجتمع لا يمثل الاسلامي بسيلا ولم نكن نطعم المسكين قال وكنا قالوا وكنا نخوض مع الخائضين كنا نخوض مع الخائضين كنا نحضر في المجالس التي تحارب الإسلام كنا نخالط السكارى والمعربدين كنا نمشي مع الزناة ومع الحشاشين كنا نجلس مع المقامرين كنا نخالط العلمانيين ونخالط في حزب الملاحدة والمجرمين كنا مع الزناس والافاكين واصحاب ايش المسلسلات واصحاب القمار واصحاب الربا واصحاب كده كنا نخوض مع الخائدين مع المجتمع يعني الخمش مع المجتمع الضائع كنا نخوض اذا كان في حفلات نحن مع الحفلات كان في عمارات نحن مع العمارات كان فيه ترقيه نحن مع الترقيين كان في احزاب المانيه نحن مع الالمانيين كان في برلمانات وحارب الله ورسوله نحن معهم كنا نخوض مع الخائدين، كل مجالس الشر نحن فيها كل مجالس مجالس وحارب الدين وتحارب الله ورسوله نحن معهم كنا نخوض مع الخائدين، اعوذ بالله لكن مسلمون المؤمنون لهم ميزة، لهم تميز، لهم مفاصل مع أعداء الله. لا، لا يخالطون أعداء الله أبداً. لا يكسرون سوادهم. لا. هؤلاء يقولون: كنا نخوض مع الخالدين. ما ينبغي هذا. المؤمن عنده أعلى شيء هو عقيدته، هو دينه، هو، ها منهجه أعلى شيء يبذل من أجله دمه وحياته. لكن المستهترون. قالوا كنا نخوض مع الخائبين. ثم زادوا وقالوا وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين يوم الدين هو يوم القيامه او اليوم الذي لا ينفع فيه الا الدين كنا نكذب هذا اليوم يوم الدين يوم الدين سبحان الله الايمان بيوم الدين هو الميزان الصحيح للحياه الاسلاميه النظيفه فالامة التي تؤمن بيوم الدين هم مطمئنة هم سعيدة هم منشرحة هم مطمئنة هم رابحة هم ناجحة هم ما شاء الله ليه الذي يؤمن بيوم الدين سبحان الله يعلم من اوجده يعلم مصيره يعلم دوره في الحياة يعني عنده غاية يهدف اليها يرجو رحمة الله يرجو السكن في جوار الله يرجو الحياة الخالدة الحياة السعيدة سبحان الله فما, ي... فما ي... يعني يتوقع منه شر تعيش معه مطمئن ما يؤذيك لا في مال ولا في دم ولا في عرب ولا في أي شيء لا يتم لا يتمنه إلا الخير، لكن الأمة التي لا تؤمن بيوم الدين، أمة شريرة، أمة خبيثة، أمة مستهترة، أمة يكثر فيها الزينة، ويكثر فيها الربا، ويكثر فيها القمار، ويكثر فيها اللواط، ويكثر فيها أكل الحرام، ويكثر فيها الظلم، ويكثر فيها التسلط، ويكثر فيها التكبر والتعالي، ويكثر فيها كل شر، ويكثر فيها السلب والنهب والتسلط، القوي تسلط على الضعيف، وال... يعني. دار عن العيشة في الغابات فالوحوش القويه ستتنقض على الوحوش على على الفريسه الضعيفه هكذا لكن الميزان الميزان الذي يزن الناس ويجعلهم يتزنون في اعمالهم هي هو الايمان بالبعث والنشور اكل كريم اذا امنت بالبعث والنشور كان عندك مستقبل لا حياتك الحاضرة يعني ان تعيش يعني واحد العيشة واسعة الافاق تعيش انت عضو في ذلك في ذلك الكوكب او اقول الموكب في ذلك الموكب العظيم موكب الانبياء والمرسلين موكب الملائكة المقربين انت عضو فيهم انت غصن من تلك الشجرة السامقة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربيها أنت تعيش مع إبراهيم ومع إسماعيل وإصحاق ويعقوب وإزمار. مع الأنبياء جميعا ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر جنب إلى جنب لأنك عضو منهم عضو في ذلك الحزب هذه الموكب العظيم هذه السلسلة الطاهره هذه الجماعة الطيبة ان تعود فيها ان تغوص منها هذا الامام فتعيش ليش للحياة اللانهانية انت ما تعيش لي هنا لا تعيش للمستقبل للحياة الخالدة ما تكون مع, الامب... مع رسول الله صلاته مع اصحابه نعم لكن الذي لا يؤمن بيوم البعث والنشور يعيش في سجن في طيق طيق لا في حاضره ولا في مستقبله ما عنده مستقبل كيف يقول ما هي الا ارض تدفع ايش ارحم تدفع وارض تبلع وما يهلك الا الظهر وهو لا امانة لا امانة فيه لا يؤمن لا على عرض ولا على دم ولا على مال وكل شيء وجده امامه الا وانتهب وتسلط عليه ليه لانه ابنه وقته يقول اذا فاتت الفرصة خلاص اعوذ بالله ولذلك صار المجتمع الان الذي لا يؤمن بل يبعثون العالم كله الان ينكر البعثه بالبشور لا يؤمن بهم الخيارات صار الان العالم كله جحيم لا يطاق العالم الان عبارة عن ال ال ال ال ال ال ال ال الناس يعيشون مع الوحوش المؤمنون الطيبون ويكون قله كانهم يعيشون مع الوحوش اليوم غدا او بعد غد يتسلطون عليهم ويسهمونهم اذا قالوا كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، حتى أتانا اليقين، واليقين مرض به هنا الموت اليقين الذي انقطع عنده كل شك لأن الانسان بالموت يرى يرى مصيره اما الى الجنة واما الى النار اما نوم من السعداء واما من الاشقياء عند الموت ترى حتى أتانا اليقين وسمي اليقين لأنه ما بقي شك في كل ما كان اخبر عنه القرآن تحقق خلاص ترى الملائكه وترى امور ما كنت تراها من قبل ما كنت تؤمن بها الله حتى اسان اليقين وما يبقي ينفع لا استغفار ولا توبه ولا ايمان ولا عمل صالح حتى اسان اليقين قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعه الشافعين هؤلاء الذين يتساءل المؤمنون عنهم قال ما تنفعهم شفاعه الشافعين ليش? لأن الشفاعة لمن تكون للمؤمنين المذنبين. اما للكافرين ما في شفاعة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما اضلنا يقولوا ما اضلنا الا المجرمون. وما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نسأل الله العافية. لكن مؤمنون لهم شفعاء ولا لا. تشفع فيهم الملائكه ويشفع فيهم الانبياء والمرسلون ويشفع فيهم المؤمنون اخوانهم ويشفع فيهم رب العالمين سبحانه ويشفع فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعات شفاعات اول شفاعه صوت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان الموقف عندما يطول الحال ما يفسد الموقف ويشرع في الحساب الا بشفاعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم لا يمكن ان يدخل احد الجنه الا بعد ما يفتحها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفاعه سيدنا رسول الله واول ما تدخل امته الجنه وتقع يعني رفع درجات بالنسبه للمؤمنين بشفاعه رسول الله وقد يعني يستحق بعض الناس دخول النار بعض المؤمنين فبشفاعه رسول الله ما يدخلون النار وقد تدخل كوكبه عظيمه عظيمه جدا جدا النار فتلحقهم شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون من النار هذه الموجودة يعني جاءت بها احاديث كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ومن خصائصه ايضا انه يشفع في كافه واحد وهو في ابي طالب في عمه يشفع فيه فيخفف الله عنه النار ورد في البخاري ومسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هل نفعت عمك بشيء قال نعم انه والله له نعل من, من النار في ضحطاح من نار جهنم قاله وله حذاء من النار يغلي منها دماغه سبحان الله العظيم يقول يرى نفسه ما في احد يعذب مثله لان دماغه يغلي مثل المرجل مثل القدرة اللي كانت تفور ودماغه يغلي. فهو يرى ما في احد يعذب مثله ما يقول رسول الله ما انه اهون اهل النار عذبا في بشفاعة شفاعه الرسول الله عليه وسلم اهون اهل النار عذبا إذن هؤلاء قال ما تنفعهم شفاعه الشافعين الشافعون الذين يشفعون في المؤمنين شفاعتهم ما تنفع هؤلاء ليش؟ لأن الشرط الأساسي هو الإيمان لما عنده إيمان ما تلحقه شفعها ولهذا يقول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الشفاعة كينا من الذي إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى إلا أهل الإيمان والشفاعة لأهل الإيمان فما تنفعهم شفاعة الشافعين قال الله فما لهم عن التذكرة معرضين إذا كان حالهم كما سمعتم وهم كانوا يسمعون هذه الآيات الله لما ذكر مشاهد القيامة وكيف يكون عذابهم يوم القيامة الله ذكر قال ليش إذا كان حال هؤلاء هكذا ليه ما يستجبوا الآن ويأمنوا الآن ويصبحوا من أهل الإيمان ليش فالإيمان يعرض عليهم هل خير امامهم؟ هل سبب النجاة؟ هل الايمان يعرض عليه معروض؟ فما لهم اذا كرح كما ترون فما لهم عن التذكيرة معرضين؟ ما هي التذكيرة؟ القرآن سمع الله تذكيرة لانه ينبه الغافلين فيتصعظون ويعتبرون به ينبههم المخاطر التي تهددهم. يبين لهم ما يسعدهم ويرفع قدرهم. ما لهم عن التذكرة معرضين? وهذا القرآن طبعا يعلم حتى الكفر الان قرأوه عرفوه. وقرأوا هذا التجاوب الذي يقع بين المؤمنين وبين الكافرين. ينطبق عليهم قول الله تعالى ما لهم بعدما سمعوا ما سلاهوا القرآن ما لهم عن التذكرة معرضين? وثم شبههم بصفه مضحكه تثير العجب والسخريه والاستهزاء اشييه قال كأنهم امام القران حينما يقرا عليهم القران وحينما يعرض عليهم القران هم امامه مثل ايش كالحمر المستنفره فرز من قسوره كانهم حمر شوفوا حمر مستنفرة. نفرس. فرس من قسورة. القسورة ما هو؟ مستنفرة بسفسيرين. اما الاسد او اما القناص الصياد. الصياد هذه الحمر المستنفرة الحمر الوحشية عندما تحس بالصياد مش يضربها. واذا به تنفر. كيف كون نفرها؟ او حسست بالاسد. يحاول ايش؟ استيادها والقبض عليها هذا كيف تعمل تفر وتفر واحد النفر ما هو طبيعي سبحان الله انظر الى التشبيه قال هؤلاء الكفر مع كتاب الله هؤلاء المجرمون موقفهم مع هذا القرآن انظروا هو بمنزلة ايه يفرون منه يهربون منه نقصم حكمه ما يريدون من منهاجه ما يريدون اوامره وتطبيقه ما يريدون ابدا يفرون منه حالي ايش يا ربي قالب حالحمر تشبهو بالحمير ولكن الحمر الوحشيه تشبه ايش تشبه المدعوين بالحمير كيف شبه الدعاه بالحمير الدعاه خلفهم مثل الذين حملوا الثورات ثم لم يحملوها حملوا الله كلفهم بان يعملوا بكتاب الله عز وجل الذين حملوا الثورات ثم لم يحملوها لم يعملوا بها لم يحكموا بها ولم يتحاكموا إليها ولم يطبقوا اوامرها ولم يسلبوا مناهيها هؤلاء قال سبحانه كمثل الحمار يحمل أسفارا عندهم كتاب الله يحفظونه يفهمونه وعملوا به حكموه طبقوه كانوا نسخة منه لا قال كمثل حبحانه يجمع الحمير الحمار اللي في ظهره كتب البخاري ومسلم وسنان ابي داو وسنان السرمذي وسنان النسائي وتسفاسر ابنه كثير ابنه جرير النسافي يعني كذا الكبيره الضخمه الكبيرة الضخمة قطمة شاء الله الحمار ظاهو هذا يبالي؟ الحمار عنده شعير يعني كبشا ديالشعير شاشو ديالشعير عنده افضل بالبخاري ومسلم والتفاسير كلها فالله عز وجل كيشبهنا بالحمير فيقل عندكم الكتاب عندكم القرآن ومعملتوا شميع سباح الحمر حال الحمر اللي في ظهر الكتب كذلك يمثل سبحانه وتعالى ويشبه هؤلاء الذين يعرض عليهم كتاب الله ويدعون الى كتاب الله ولكنهم يفرون منه شبههم ايش بالحمر المستنفرة فرت من قسورة لكن سبحان الله اذا نحن تاملنا في فرار الحمير الحمير حينما يشوفه الحمر الوحشية حينما تشوف القناص ولا تشوف الاسد فرت خاف منه ليش لانه يأكلها كذا ولا لا يفرزها والقنص ليش يذبحها ويشويها ويأكلها لانه فرت منه خاف لكن هؤلاء من فروا مما فروا وخافوا ممن من الخير من الكتاب العزيز من الهداية من السعادة الابديه ففرق كبير وبون بين الخوف والخوف هم لو كانوا مجرد خوف يخافون لكان فيه طمن وفيه ايه فره عليهم كيف وهم فروا من من من يتسبب في النجاة الابدي في النجاة الابديه يتسبب في السعاده السرمديه يتسبب لهم في البصر والنجاح والفلاح وهم يفرون منه اش بحسن وجه الحمير ولا هؤلاء الحمير احنا هذول لان الحمار الحمر الوحيديه فرس حقيقه المخافه من هلاكها اما هذا الفيش فروا من سعادتهم فروا من الخير فروا من الهدايه فروا من السعاده الابديه فروا من الخير كل الخير ما شاء الله لهذا قال كانهم حمر مستنفره فرس من قسورها قال الله عز وجل بل يريد كل امرئ منهم ان يوسى صحفة منشره شو سبب نفورهم؟ شو سبب اعراضهم؟ شو سبب كراهيتهم لهذا الدين لهذا الكتاب؟ شو سبب؟ قال اولا الطمع وثانيا الحسد وطبعا كنتكلم مع الكبراء والعظماء الكبراء في مكة حسدوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردوا أن يكونوا من أتباعه ما أردوا أن يتسلمذوا عليه وأن يأخذوا دينهم منه رأوا أنفسهم أكبر من أن يجلسوا أمام رسول الله وأن يستمعوا إليه وأن يأخذوا منه دينهم ما أردوا أشقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم من القريتين مكة والطائر وفي مكة اشكوك ارجوها كيرجو الرسالة وكينتظر تنزل عليه ويتطلع الى السماء ويتنظر جبريل, جبريل فين جبريل فين جبريل كل يوم ينتظر جبريل ويحصل فينا رسول الله يطلعه السماء يقول هو وصل ينزل عليه جبريل ولكن الله يعلمه حيث يجعل رسالة له الله قوله اللي كيعلم فين كيه يستحق للرسالة كيه يستحق طيب الطاهر النظيف هذا الذي يسعى هؤلاء خبثاء هؤلاء مجرمون هؤلاء نتنا هؤلاء ها يعني قذرون نجسون ما يصحكون الرسالة فقال الله عز وجل بل يريد وهو بل يريد كل امرئ منهم ان يوتى صحفا منشره او المقصود ان يوتى صحفا منشره في تفسير هذه وهو <تصفيق> ان كل واحد منهم كان يتطلع ايش الى ان تأتي لهم رسالة من الله يكتبها الله عز وجل بيده ويوقعها ويترسم فلان ويقول من رب العزة الى ابي جهل اطلبك يا ابا جهل ان تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا كذلك ينتصدرون ويكتب رسالة اخرى للوليد من المغيره ويكتب رساله ثالثا لعثره بن ربيعه ويكتب رساله رابعه لشيبه بن كذا يعني هكذا وحتى قالوا للنوم انك حسيت ونزل علينا كتابا نقراه وتنزل مع الملائكه تشهد بهذا فسر بعض العلماء قوله سبحانه بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحف مناسبه تجد له رسالة يطلبون الله عز وجل وتكون وقع بخط الله لفلان ها أطلبك وأرجوك أن تتبع رسول الله فلان هكذا معاندون هل كانوا يشكون في رسالة رسول الله والله ما كانوا يشكون وانما هو العناد والجحود فلذلك عارض قال بل, بل يريدوا كل مريم منهم أن يوتوا صحف من الشرح. قال الله عز وجل كلا بل السبب الحقيقي ما هو هذا ولا ذاك حقيقة هذه اسباب ولكن السبب الرئيسي هو انهم قال بل لا يخافون الاخرة لو كانوا يخافون الاخرة يخافون المثولة بين يدي الله يخافون الحكم في الله عز وجل يصدر على هؤلاء بالسجن الابد والنار لو كانوا يخافون من البعث والنشور لو كانوا يخافون يؤمنون بأن الآخرة موجودة ويخافون من عذاب الله فيها لآمن لا سبحان الله كيف قال الله في الآية الأخرى سبحان الله الله زوج وجل وهذا كتاب ننزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولسدر أم القرى ومن حوله والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به فقال سبب كفرهم بهذا القرآن وسبب إحراضهم عن هذا الكتاب وسبب رفضهم له هو انهم لا يخافون الاخره قال حس في الايه الاخرى والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به لكنهم لا يؤمنون بالاخره لا يؤمنون بهذا الكتاب ليه الذين يؤمنون بالاخره اللي كي امن بالاخره كاين وانه غدا بعد غد سيحاسب ويناقش وتصدر احكامه من الله عليه اما واما هذا لا بد امن بهذا القران علاش وما يجيش عليه ثقيل الايمان بهذا القران ليش لأن الإيمان بيوم القيامة لابد أنه خص يعرف هنا ما يرضي الله عز وجل ليقبل عليه ليكسب رضا الله ولابد أن يعلم ما يسخط الله عز وجل حتى يعمل الوقاية كل الوقاية من ذلك وهذا لا يجده مبينا سبينا واضحا إلا في كتاب الله عز وجل إلا في القرآن لذا يقول الله عز وجل والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهنا قال كلا بل لا شو سبب الاعراض وشو سبب النفور كان حمر مستفرة في الرسم من قسوانا شو سببها بل لا يخافون الاخرة لو كانوا يخافون الاخرة لأمروا لا بالكتاب فالله عز وجل قال كلا وكلا ردع وسجر كأنه يرد عليهم ردا عنيفا ويقول كلا انه أي القرآن تذكيره هذا القرآن شالي يذكرنا يوقذنا من نومنا حتى لا نبقى غافلين شادرين سكرانين مخمورين فالقران شيء يذكرنا ويفيقنا وينبهنا ويقول نرد بلك خذ بالك انك مقبل على الله عز وجل لابد ان تتخذ الحيطة انها تذكرة هذه دعوة القرآن تذكرة انه تذكرة قال فمن شاء ذكر اللي بغى يتذكر هذا القرآن ويتساعد بهذا القرآن ويتذبه بهذا القرآن ويعمل ألف حساب لهذا القرآن ويصير نسخة من هذا القرآن البنب مفتوح لمن شاء ذكره فمن شاء ذكره البنب فسوح. والقضية معروضة الكتاب يعرض على الجميع ما تعطي ولا ريال. ما تعطي رشوة ولا شيء، ما يحتاج تدخل فلان ولا علان تفضل خذ الكتاب فمن شاء أكثر اللي يبغى وكل واحد عنده حرية إن شاء الله قال لكن فقد واحد العقيدة أخرى وهي ما تذكرون إلا أن يشاء الله اللي شاء الله وسبق في علم الله أنه يوم غد يأمن واللي ما أسبقش في علم الله أنه يوم والله ما يأمن لأن الله علم كل شيء ونسجاه المركز ما تعرفش واش الله عالم انك مؤمن ولا ما عالمش انك مؤمن انت ما تعرف هذا ما وشغلك سوالي في علم الله اجلمك والله لا يعاقبك على على ايش على علم الله والله الله عالم منك انك من اهل النار والله غادي يعاقبك على هذا العلم وش الله يعاقبك على هذا على العمل على عملك ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحزن خلاص لكن كل ذلك سبق في علم الله الله سبحانه وتعالى حسن كشف الحقيقة الله سبحانه وتعالى جعل العلم دياله العلم دياله سبحانه كشف لنا بمعنى أن الله علم ما نحن فاعلون ألا يعلم من خلق؟ كل ما نفعله سبق في علم الله اذا ما ما ما قد نعملوش ما سبقش في علم الله مش ونحن لا نعاقب على علم الله بل نعاقب على فعلنا وعلى عملنا هذا مش شؤون المهم أنك تعتقد على أن كل كائن سبق في علم الله الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة يخلق السماوات والارض بخمسين ألف سنة. القلم كذو. أش كذ قدم. سم... سما هو كهيه. الشيء اللي ماشي يقع كله كتبه. فلان كافر وفلان مومين وفلان ضال وفلان وفلان, وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. حتى جستنا هذه مكتوبة عند الله. كل ما يقع مكتوب. هذه عقيدة. اذا ما سقط هذا تكافر بالله. لذا قال لمن شاء منكم ان يستقيم. اللي بغى يستقيم يستقيم. فمن شاء ذكر اللي يبغى يكون من الذاكرين لهذا القران عقيده وقالا وحالا يكون من الذاكرين ومن ايش ونسخه كتاب الله من هذا الذكر الحكيم اللي بغى يتفطر ولكن ليس ان كل هذا سبق في علم الله اللي مش يكون من الذاكرين سبق في علم الله واللي مش يكون من الغافلين سبق في علم الله لمن شاء ذكر وما تذكرون إلا أن يشعلوا إلا أن يشعلوا فانت يا أخي الكريم إذا بغيث أن تكون من الذاكرين وأن تتشبث بهذه الذكرى وبهذا القرآن العظيم وبهذا الخير وبهذا الهدى فعليك أن تطلبها من الله وتقول يا رب بهداك. اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة سبعتاشار مرة هذه غلفة غير فريدة خلينا في له اهدنا الصراط المستقيم كذول لا إياك نعبد وإياك نستعين أنا أطلب العون منك يا رب أسعينني على هذه العبادة أنا لا قدرتي أطلب منك العون وأطلب منك الاستمرار في هذه الهداية لأن الذي يهدي هو الله والذي يضل هو الله ولكن جعل لهذه سببا وجعل لهذه سببا الهداية عند سبب لا مرات ومرات قلنا والاضلال عنده سبب ولا لا عنده سبب سبب الهدايه اش هو هو تطلعك الى الله قربك من الله حرقتك على ان تكون من اولياء الله وان تكون من جنود الله اذا راى الله منك هذا الانجذاب تدخلت عنايه الله فجدبك والذين جاهدوا فينا لنا في النور لكن اذا كانت الاخرى اذا كانت الاخرى والعياذ بالله هل يكون طرد فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم هذا القرآن هذا القرآن هذا يعني مطلق وهذا مقيم خلاص لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله و وريثهم لا هذه مشيئتكم هذه الله الله. الله. الله. هي من جملة ما شاء الله ان شاء الله تقول لكم مشيئة كذا ولا لا انتم بعد عندكم اختيارات وعندكم حرية اشكون اللي اعطاكم هذه الحرية اشكون شاهلكم هو وعماد وما تساوت الا ان شاء الله ربنا كذلك أقول فمن شاء ذكر وما تذكرون الا ان شاء الله هذه عقيده فلنطلب هذا من الله عز وجل ثم قال في ختام هذه السوره اما من سخاف من الله هو اهل التقوى وحده دون سواه هو اهل التقوى عرف المفتاح والخبر بشان الحصر هو واحده واهله لان يتساق اهل التسقوه والتسقوه مصدر مبني للمفعول واهل التسقوه اهل ان يتساق واهل المغفره المغفره مصدر مبني للفاعل اهل المغفره اهل لان يغفر فهو اهل ان يتساق واهل ان يغفر ما في احد يغفر الا الله هل في احد يغفر لا ابدا ما هناك من يغفر إلا لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن يغفر الذنوب إلا الله أحد. لا أحد هو أهل الساقوة وأهل المغفرة والثانية سببها الأولى إذا أردت المغفرة فكن من أهل الساقوة هو أهل الساقوة وأهل المغفرة وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم يقول هو اهل الزاقوة فمن اتسق هو اهل الزاقوة فلا تجعلوا معي الها اخر فمن اتسقاني ولم يجعل معي الها اخر فانا اهل ان اغفر له هذا بالحسن هو اهل الزاقوة واهل المغفره نعم هذه هي, هذه هي نهاية سوره ايش المدثر الآن نشرع ان شاء الله في سوره القيامة واغلب الصور المكية تتحدث او كل الصور المكية تتحدث عن العقيدة عن ثلاثة امور تتحدث عن التوحيد وتتحدث عن الرسالة والوحيد وتتحدث عن البعث والمشور لابد ليش لان في مكة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون الرجل المسلم يربط العبد بربه لان الانسان اذا عرف ربه وعرف مصيره وعرف عن من يتلقى عرف المصدر التشريع كان هذا خلاص لما تكون رجال الاسلام هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وكان هناك تبارك الله رجال الاسلام ويودون كثر تبارك الله تكونت الدولة الاسلاميه فانطلقت انطلقت تحمي الدار وتنشر كلمتها وتحمي عقيدتها تحمي اهلها ودارها وابنائها ثم تنشر كلمتها لما تكونت هذه الدولة ليش؟ لان الارض ارض الله والخلق عبيد الله وانت ما دمت في دار الله وانت عبد من عباد الله لابد ان تخضع لاوامر الله اذا رفضت ان عضو اشد ينبغي ان يزال وان يقطع ما تصلح ما الذي بناك ما الذي اوجدك ما الذي اعطاك البصر وأعطاك السمع وأعطاك النطق وأعطاك القدرة وأعطاك الإرادة وأعطاك العافية وأعطاك الأكسجين تشربه وأعطاك الماء وأعطاك الليل والنهار بل أعطاك المكان والزمان وأعطاك وأعطاك وأعطاك وإن زعده نعمت الله لا تقصها ثم تقطع صلاه به وتكفّر به, به وترد كلامه عليه وهو كونه تقول كله كلك لاو نافك شيء غيره أشيل صحقة إزالة هذا فاف الخير اذا الكرة الأرضية مملكة من؟ من يحكم فيها على عبيد الله؟ هو سبحانه لأن الدردار والخلق عبيده لا أمر إلا أمره ولا نهي إلا نبيه ألا له الخلق مخلوقات منها؟ يا. شكو يامرهم؟ له الخلق والأمر فما دام الخلق فالتشريع تشريعه والمنهاج منهاجه خلاص أحب من أحبه كريمه اذن اخواني يقول هذه الحياة كل شرع الله هناك الجزاء نبر اعماله هناك ترى ضر ايش بالنائون يعني عمان قاموا بعماره وبنوها وكذا تمموا شو بيتخلصوا ولا ما يتخلصوا شو بيتخلصوا واللي جاء عندهم ايش قصوا شو تخلص ولا بيخط عليهم لا بده يتخلص هادو يتخلص هذا يتخلص هذا اللي كيبني واللي يهدم كي لا هو يتخلص اذا مش هذا مفلوس هذا اللي يعمل هذا الجرائف وذبح هذا اللي بنوه كامل وطيح كل شيء ويبقى مفلوس واشهدي عدال وهذو من اللي عملوا حياتهم كلهم يعملون ويبقوا هيدا ما يتخلصون لا بد من القيامة ولذلك قال بعض العلماء ان يوم القيامة عقلي ولو لم يرد الشرع به لكان عقليا ليه لان المسيرة مكلمة لازم والله ما خلق هذا الكون عبثا لخلاص وما خلقنا السماوات والارض ما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق لقايا فقلتم اقامه الله لهذا الانسان وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائما وسخر لكم الليل والنهار لكم, لكم لكم لكم لكم لكم كل شي لكم والدنيا لكم والاخره لكم اذا كان لابد ان يتحدث عن القيامه بسم الله الرحمن الرحيم وهذه ايضا مكية. قال فيها سبحانه لا اقسم بيوم القيامة ولا لا. هذه لا. لها ثلاثة معاني. المعنى الاول رد على الدعوة باطلة من قبل الاعداء. كانوا يدعون دعاوى الله رد عليهم. ومن جملتها. لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا باد ولا ولد قالوا لا اقسم بيوم القيامه واقسم بالنفس اللوامه واحذف الجواب لانه مفهوم من الصيام. هذه واحده معنى هو. معنى ثاني لا اقسم النفس مصدد على القسم لا حاجه الى القسم بيوم القيامه ولا بالنفس اللوامه على ان البعث كائن ما في حاجة إلى القسم لان الامر اوضح من ان يقسم عليه او يقسم به حاج يسئل القسم معنى الزفد نعم. قلنا المعنى الثالث لله هو ان بعض العلماء يقولوا لا اذا دخلت على القسم فهي زالدة. لا اقسم اي اقسم بيوم القسم ولكن هذا المعنى ضعيف. وهناك قراءه لا اقسم بالهمزه واللم لم القصر لا اقسم بع والله لا اقسم بيوم القيامه واقسم بالنفس اللوامه النفس اللوامه ما هي للعلماء فيها اقوال كثيره ولكن الاقوال التي هي قريبه من المعقول هو النفس اللوامه هي التي تلوم صاحبها او صاحبها يلوم نفسه على الخير والشر فإذا فعل خيرا لام نفسه صليت ماذا أردت بصلاتي؟ ألقيت هذا الدرس ماذا أردت به هل وجه الله من الناس صمت هذا اليوم ماذا أردت به تصدقت ماذا أردت بصدقاتي؟ أكلت ماذا أردت بأكلي نمت ماذا أردت بنومي مشيت ماذا أرصد بمشي يعني اشتريت شروط كل الاعمال يحاسب المسلم فيها نفسه يحاسب بنفسه نعم ولذلك كان الصحابه رضوان الله عليهم يعني في العشي مثل ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان في العشي يحاسب نفسه يقول خرجت في الصباح فعلت كذا ونظرت الى كذا وقلت كذا واتصلت بهلاد وفعلت كذا و... يعني هكذا ف... فاذا نطق بشيء ليس بذلك كان يخرج لسانه ويلوه ويقول هذا الذي اوردني الموارد هذا الذي اوردني الموارد ويحاسب نفسه كل يوم نعم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ولذلك يقول وارد في الاثار على ان الملائكة حينما يزون للقبر ويسألون صاحب القبر ها من ربك؟ من دينك؟ من نبيك؟ من من من؟ لا اخير ما كذا اذا كان حاسب نفسه يقول هذا حاسبنا خلاص هذا ما يبقى حسابه هذا حاسب نفسه في الدنيا جاء خلاص سهب من ذلك يقول لي لانه لما يحاسب احترع الطاعات فعلى الطاع هو واش اراد وجه الله او اراد فلان وعلان اراد المال ولا اراد الاخرة لا بد حسب الطعام كذلك في الشر ليه نظرت الى كذا ليه استنعت الى الاغاني استنعت الى الغيبة استنعت الى النميمة نظرت في كذا مشيت في كذا استباشرت كذا صفحت امرأة عذب الله ويحدث لذلك توبة مش كذلك ما هذا النفس هذا النفس اللوامة التي تلوم صاحبها وتحذت لكل توبة حتى تلقى الله والله راضي عنها لكن نفس الكافر نفس الفاجر لا ما كل مره خلاص ينظر في كل شيء ويسمع لكل شيء في بكل شيء ويفكر في كل شيء ويعمل كل شيء وخلاص طليق افاقنه بنفسه كان هناك معن اخر يقول النفس اللوامه اما في الدنيا هي نفس المؤمن واما في الاخره هي نفس الكافر نفس الكافر لا تلومه الا في الاخره يقول ليه ما, ليه ما صدق ليه ما صلى ليه ما كيت ليه ما حج ليه ما صوم ليه ما كده خلاص ولكن فاس الاوان ما بقي اوان اذا في تفسير نفس اللوامه بنفس الدنيا نفس المؤمن تلومه على الخير وعلى الشر فيحديث في التوبة لله عز وجل ويلقى الله هو سبيك ذهبيا ونفس الكافر والفاجر يلقى الله عز وجل ها هو يفكر فيه ما يفكر فيه شيء حتى يلقى الله ولكن يوم القيامة يعض يدي على يديه من شدة الندم والاسى والحزن ولكن ما ينفع انه فاس خلاص هذه النفس اللوامة؟ هل النفس المؤمن السحقت بهذا أن تكون ممن يق من ما بها لأن ليشارة ها؟ وخوفها، ووجليها، وخشيتها، ووجسيها استحقت العظمة فقص أقسم الله بها سبحانه النفس اللوامة أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ايحسب الانسان ان مجمع عظام هذا نتركه ان شاء الله للدرس الاخر والله يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى في